أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنتم مما تدعون إليه وفي آذاننا وقوقم بيننا، ومن بيننا وبينك حجاب، فعمل إننا عاملون بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة عم بالآخرة هم كافرون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 لحسات لنزيقهم لنزيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخفى وهم لا ينصرون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 فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَأُوا وَشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أوثقنا الله الذي أوثق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستذرون أيه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 فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا لَهُمْ فِيهَا دَارٌ خُلْدٌ غَزَاء بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم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 ك من الشيطان الصغور فاستعذ بالله إنه سميع عليم ومن آيات الليل أن له والقمر لا تسجدون الشمس ولا للقمر وسجدون لله الذي خلقهن إن كنتم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 إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء مقدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أثمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنه يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل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 وقلوا للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج منه ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذنا كما منا من شيء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 من بعد ضرا أمسته لا يقول النهذي لا يقول النهذي وما أظن الساعة قائمة وليرجع د إلى ربي إن لي عذبه للحسن فلننبأ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 فرت به من أضل من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء سيد ألا